يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرامي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 111. دعا إلى الله فردا فاستجاب له قوم تساموا فكانوا قمة القمم 112. يا خير خلق الله قد ظهرت لك الخوارق في فعل وفي كلم فليس مثل كتاب الله معجزة وليس مثلك في الأخلاق والشيم يا رحمه ارسلت للعالمين يا رحمه ارسلت للعالمين فما سواك ينشفع يوم الحشر والدين خير دليل والدين غير دليل نستنير به يا فوز عبد بحبل الله معتصم